الفصل الرابع العرب في مصر حال مصر حين الفتح العربي درس شأن العرب في مصر ذو فائدة عظيمة فمصر من البلدان التي طالت إقامة العرب بها وهي من البلدان التي أنشأوا فيها دولة مهمة وهي من البلدان التي كان تأثيرهم فيها أعظم مما في أي بلد آخر ولا شيء يستوقف النظر كحفدة قدماء المصريين الذين قاوموا نفوذ الأغارقة والرومان على الخصوص ثم اعتنقوا العرب ولغة العرب وحضارة العرب الغالبين وصاروا عربا خالصي العروبة وفي فارس والهند امتزجت حضارة العرب بالحضارة السابقة وفي مصر توارت أمام حضارة أتباع النبي الجديدة حضارة الفراعنة القديمة وحضارة اليونان والرومان التي تنضضت فوقها في قليل من المدن وتثبت دراسة آثار العرب الماثلة في مصر أن ذلك الاستبدال كان تاما والعرب لم يقتبس شيئا من المباني القديمة الكثيرة التي وجدوها في أنحاء القطر المصري وتنطوي دراسة العرب في مصر على فائدة عظيمة من الناحية الإثنغرافية وقد ذكرنا في فصل سابق أنه لم ينشأ عن توالد العرب والمصريين عرق جديد وسط بين العرقين وأن المصريين الذين صاروا عربا باللغة والدين والحضارة لم يصيروا عربا بدمائهم فالشبه الوثيق بين فلاحي شواطئ النيل المعاصرين ووجوه أجدادهم المنقوشة على آثار العصر الفرعوني يدل على أن دم القدماء لا يزال يجري في عروق أهل مصر ورأى العرب حينما استولوا على مصر أنهم في بلاد تختلف بطرق معايشها وبيئتها عن جزيرة العرب وسوريا وكان كل شيء في مصر من حضارة وسكان وأرض وجو جديدا غير مألوف لديهم ولا بد لنا من النظر إلى تاريخ مصر وأحوال العيش الخاصة فيها لإدراك أسباب السرعة في استيلاء العرب على مصر ولفهم سر تأثيرهم فيها وترجع بعض الآثار المصرية القديمة إلى ما قبل سبعة آلاف سنة أو ثمانية آلاف سنة كما دلت عليه المباحث الحديثة ومهما بعدنا في الرجوع إلى عصور التاريخ وجدنا المصريين أصحاب حضارة راقية ونجهل مصدر حضارة قدماء المصريين تماما وإن كنا نعلم أنها أقدم من جميع الحضارات التي أينعت على شواطئ البحر المتوسط وأنها قامت على ضفتي النيل قبل أن تقتبس الشعوب الإغريقية منها فنونها ومعتقداتها بقرون كثيرة وظن العلماء المعاصرون حين أحيوا بمباحثهم مصر الغابرة أنها لم تتبدل مع الزمن ولكن إن عام النظر في آثارها التي تمت في مختلف الأدوار يدل على أنها لم تشد عن سنة التطور العام وإن صارت حضارتها ببطء فيما مضى ويظهر أن كل شيء ثابت خالد في معابدها ذات الأبواب الهائلة وفي أهرامها التي تتحدى الدهر وفي تحنيطها الذي يزري بسنة الزمن ونظمها التي تحرم كل تغيير وتبديل ولم يسهل والحالة هذه على الفاتحين أن يؤثر في أمة تلك حضارتها فلقد تتابع غزو الأجنبي لمصر فظلت ثابتة على قديمها واستول الأغارقة والرومان على مصر من غير أن يؤثروا فيها. ونرى في المباني التي شادها البطالمة والقياصرة في مصر على طراز فن العمارة المصري القديم من الأدلة ما يكفي لإثبات ثبات الحضارة المصرية القديمة بتوالي القرون. وكانت مصر حين ظهور العرب على مسرح التاريخ طعمة للغزاة الفاتحين منذ قرون كثيرة. فقد استول الإسكندر عليها. في سنة ثلاثمائة واثنتين وثلاثين قبل الميلاد وطرد الفرس منها وأقام مدينة الإسكندرية فيها ثم نادى أحد قواده بطليموس سوتر بنفسه ملكا عليها في سنة ثلاثمائة وأربع قبل الميلاد وملكت أسرة البطالمة مصر مدة مائتين وأربع وسبعين سنة وكان آخر من تولوا أمور مصر من تلك الأسرة الملكة كليوباترا الشهيرة ولما هزم أكتافيوس كليوباترا باترا في معركة أكسيوم في سنة الثلاثين قبل الميلاد أصبحت مصر ولاية رومانية ولما قسمت الدولة الرومانية على أثر وفاة ثيودوس في سنة ثلاثمائة وخمس وتسعين كانت مصر من نصيب دولة الشرق الرومانية وظلت مصر تابعة لهذه الدولة حتى سنة ستمائة وأربعين ميلادية أي السنة التي فتحها العرب فيها ودومت مصر في زمن البطالمة على تقاليدها القديمة وعاشت فيه عيش رغد ورخاء، وصارت الاسكندرية فيه مركزا تجاريا مهما وملجا ثقافيا وأقيمت فيه أبنية عظيمة على الطراز الفرعوني كما تشهد بذلك بعض تلك الأبنية التي لا تزال قائمة في جزيرة الفيلة فتعد مصدقة لما قلناه من انتحال جميع الفاتحين الجدد لتقاليد المصريين وأنت إذا ما استثنيت المدن الإغريقية الرومانية التي أقيمت في مصر كالإسكندرية مثلا لم تكن تشعر بأي تأثير كان لأولئك الغزاة في مصر وعندما أصبحت النصرانية دين دولة القسطنطينية الرسمي أمر القيصر في سنة 389 ميلادية بهدم جميع تماثيل الآلهة المصرية القديمة ومعابدها وجميع ما يذكر الناس بها واكتفى بتشويه كتابات المعابد المصرية التي كانت من المتانة بحيث لم يقدر على هدمها بسهولة ولا تزال مصر ملأ بأنقاض ذلك التخريب الذي أملاه التعصب وتعد تلك الأعمال من أفضع ما عرفه التاريخ من أثر عدم التسامح والبربرية ومن دواعي الأسف أن كان من بواكير أعمال ناشري الدين الجديد الذي حل محل دين الأغارقة والرومان هدم المباني التي احترمها أكثر الفاتحين منذ خمسة آلاف سنة وأدت هذه الأعمال الوحشية بسرعة إلى إمحاء الحضارة المصرية وزوال دور الخط الهيروغليفي الذي حلت رموزه في الزمن الحاضر وأكرهت مصر على انتحال النصرانية وهبطت بذلك إلى دركات الانحطاط مقدارا فمقدارا إلى أن جاء العرب وكان قيصر الروم هرقل سيد مصر حينما حاول العرب فتح مصر بقيادة أحد رجال الخليفة الثاني وكان أشد البؤس والشقاء مما تعانيه مصر التي غدت ميدان قتال للمذاهب النصرانية وكانت هذه المذاهب تكثر في ذلك الزمن وتتلاعن وتتقاتل وكانت مصر التي أكلتها الانقسامات الدينية ونهكتها مظالم الحاكم تحقد أشد الحقد على سادتها الكئيبين وكانت تعد من يحررونها من أيدي قيصرة القسطنطينية منقذين فحفظ هذا الشأن للعرب تلك هي حال مصر عند ظهور أتباع النبي ولنتكلم عن طرق حياتها الخاصة في ذلك الزمن يجب أن ننتقل إلى واد النيل لكي نطلع على أخلاق قدماء المصريين وطرق حياتهم ولأرض مصر وجوها من الخواص الثابتة بتقادم الزمن ما جعل الحياة فيها غير متحولة ووصف مصر الحاضرة وسكانها المعاصرين يتضمن تمثل ما كان عليه وادي النيل وأهلوه عندما ظهر العرب في هذا القطر من المعلوم أن مصر هي الوادي الضيق الذي أوجده النيل في سواء الصحراء ويبلغ طول هذا الوادي مستقيما من الشلال الأول الواقع على حدود بلاد النوبة إلى البحر نحو مئتي فرسخ ويبلغ طوله معوجا من ذلك الشلال إلى البحر أكثر من ثلاثمائة فرسخ ويختلف والد النيل عرضا فبينما تراه لا يزيد على خمسة كيلومترات في مصر العليا تراه يزيد على عشرين كيلو في مصر الوسطى وهو لا يكون عظيم الاتساع إلا بالقرب من مصب نهر النيل حيث ينقسم إلى ضلعيه اللتين يتألف من ابتعاد إحداهما عن الأخرى شكل سبعة فيسمى السهل الواقع بينهما بالدلتا. لمشابهته الحرف اليوناني الذي يحمل هذا الاسم ويبلغ أكبر طول في المثلث الذي يتألف على هذا الوجه نحو أربعين فرسخا ويبلغ أكبر عرض في هذا المثلث أي من ناحية البحر ستين فرسخا والغريان الذي تتألف منه مصر خصب جدا وهو لا يحتاج إلى أكثر من نضحه بالماء ليخرج زرعه والنيل هو الذي يقوم بذلك حين فيضانه وفي مصر نظام للري، كالذي كان في زمن الفراعنة لريب يؤدي إلى توزيع المياه بين أقسام الأرض التي لا يصل إليها النيل بنفسه وبلغت أقسام كثيرة من تلك الأرضين العجيبة من الخصب مبلغا تخرج معه في كل سنة ثلاثة زروع في كثير من الجهات ويتم زرع تلك الأرضين من غير عناء تقريبا أي أنها لا تحتاج في الغالب إلى من يثيرها لبذرها وهي تغل أكثر من أراضي البلدان الأخرى مع ذلك فبينما تعطي البرة ما يترجح بين خمسة أمثالها وعشرة أمثالها في أخصى بأراضي فرنسا تراها تعطي خمسة عشر مثلا في أراضي مصر ولا يحتاج سكان مصر بسبب جوها الحار إلى وفرة القوت ولا إلى ثقيل الثياب ولا إلى محكم المنازل فالفلاح المصري يقتصر في طعامه على كسر يابسة من الخبز وقليل من الفواكه والبقول ويسكن كوخا حقيرا من تراب النيل المجمول بالتبن والماء ويلبس جلبابا أزرق وإذا ما كان عمره أقل من أربع عشرة سنة كان من العرا، وقد رأيت في مصر العليا وبالقرب من حدود النوبة على الخصوص عمالا كثيرين لا يكاد يزيد ثوب كل واحد منهم على زنار عرضه بضعة سنتيمترات مشدود على وسطه وتترجح جميع نفقات الفلاح المصري السنوية في زماننا الذي كثرت فيه نفقات الإنسان بين سبعين فرنكا ومائة وعشرين فرنكا ويندر أن تزيد أجرته اليومية على خمسين سنتيما وأنبأني دليلي في الأقصر أحمد وهو لم يكن من سفلة الناس أن نفقاته السنوية هو وزوجه وأولاده الأربعة نحو أربعمائة فرنك وأنه يعيش بهذا المبلغ عيشا لائقا كثيرا ولم تتقدم طرق الزراعة والاستغلال في مصر ما كانت عليه في زمن الفراعنة ولا نرى من الفوائد ما يحفزها إلى تغييرها ما دام النيل والشمس يغنيان فيها عن الأسمدة والحرث وتنظيم شؤون الري مقدارا فمقدارا بزيادة القنوات والترع هو كل ما يمكن إصلاحه وما تقضي المصلحة بإصلاحه فبهذا يمكن إنقاذ أجزاء مصر التي يصل إليها ماء النيل من الصحراء وتحويلها إلى حقول خصبة ولا بد من أن تكون مصر الغنية قد أثرت تأثيرا حسنا في العرب الفاتحين الذين جاءوا من صحاري بلادهم فالكتابان الآتيان اللذان تبادلهما عمر بن الخطاب وعامله عمر بن العاص يثبتان درجة تقديرهما لفتح مصر كتب خليفة أبي بكر عمر بن الخطاب إلى عامله عمرو بن العاص أطلب منك يا عمرو أن تصف لي مصر وصفا دقيقا عند أخذك كتابي هذا لأتمثل ذلك البلد الجميل والسلام عليك واسمع جواب عمرو بن العاص ورد إلي كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يسألني عن مصر أعلم يا أمير المؤمنين أن مصر تربة غبراء وشجرة خضراء طولها شهر وعرضها عشر يكتنفها جبل أغبر ورمل أعفر يخط وسطها نهر مبارك الغدوات ميمون الرحوات يجري بزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر له أوان يدر حلابه ويكثر عجاجه وتعظم أمواجه فتفيض على الجانبين فلا يمكن التخلص من القرى بعضها إلى بعض إلا في صغار المراكب وخفاف القوارب وزوارق كأنهن المخايل أو ورق الأصائل فإذا تكامل في زيادته نقص على عقبه كأول ما بدأ في جريته وطما في درته فعند ذلك تخرج ملة محقورة يحرثون بطون الأرض ويبذرون بها الحب يرجون بذلك النماء من الرب لقيهم ما سعوا من كدهم فناله عنهم أناس بغير جدهم فإذا أشرق الزرع وأشرف سقاه الندى وغذاه من تحته الثرى فبينما مصر يا أمير المؤمنين لؤلؤة بيضاء فإذا هي عنبرة سوداء فإذا هي زمردة خضراء فإذا هي ديباجة رقشاء فتبارك الله الخالق لما يشاء والذي يصلح هذه البلاد ويقر قاطنها فيها ألا يقبل قول خسيسها في رئيسها وألا يستأدى خراج ثمرة إلا في أوانها وأن يصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها وترعيها فإذا تقرر الحال مع العمال على هذه الأحوال تضاعف ارتفاع المال والله يوفق إلى حسن الحال وقد يكون نهر النيل الذي فيه سر غنى مصر سبب بؤسها فإذا ما كان فيضانه دون الدرجة الكافية ضربت المجاعة أطنابها في مصر وإذا دام القحط في مصر عدة سنين لم يبقى أمام الكثيرين من الفلاحين سوى الموت جوعا ومن ذلك القحط الهائل الذي نكبت به مصر سنة 462 هجرية 1069 ميلادية أيام الحكم العربي فقد روى مؤرخو العرب أنه حين نقص فيضان النيل عن درجة الكفاية خمس سنين متتابعة وتعذر جلب القمح من الخارج بسبب الحروب الكثيرة التي كانت تقع في تلك السنين بلغت المجاعة في مصر مبلغا صارت تباع معه البيضة الواحدة بخمسة عشر فرنكا والهرة الواحدة بخمسة وأربعين فرنكا وأن الناس أكلوا في أثناء تلك المجاعة جمال الخليفة وأفراسه التي كان عددها عشرة آلاف وأنهم رموا في إبانها وزير الخليفة عن ظهر بغلته حينما كان ذاهبا إلى الصلاة في المسجد فذبحوها وأكلوها على مرءا من. ثم أكلوا جثث الذين قتلوا بسبب هذا الاعتداء ودامت تلك المجع وكانت كلما دامت أكل الناس بعضهم بعضا فكان يذبح من يخرج من البيوت من الأولاد والنساء ويؤكل لحمه مع عويله ومما حدث أن نجت امرأة وكتب لها حظ البقاء حية بعد أن أكل بعضها في تلك الأيام فكان الناس يشيرون إليها لطويل زمن بعد انقضاء المجاع استيلاء العرب على مصر. فتح القائد عمرو بن العاص الذي هو من عمال الخليفة الثاني عمر بلاد مصر في السنة الثامنة عشرة من الهجرة 639 ميلادية. وقد ذكرنا ما كان عليه عمرو بن العاص من الحذق والمهارة نحو سكان مصر. فهو لم يتعرض إلى ديانتهم ولا إلى نظمهم ولا عاداتهم ولم يطالبهم بغير الجزية سنوية. قدرها خمسة عشر عن كل رأس مقابل حمايتهم فرضي المصريون بذلك شاكرين ولم يند سوى الروم أي الجنود والموظفين ورجال الدين الذين أبوا أن يخضعوا للغزاة فالتجأوا إلى الإسكندرية فحصرها العرب حصارا دام أربعة عشر وقتل في أثنائه ثلاثة وعشرون من العرب وكان عمر بن العاص سمحاً رحيما نحو أهل الإسكندرية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 وكان لهم به مصدر ثراء قوي ونقطة ارتكاز يقدرون أن يستندوا إليها لقيامهم بفتوح جديدة أخرى ونحن لكي نقدر أهمية فتح العرب للإسكندرية ومقدار تأثيره في العالم نرى أن نوجز ما كانت عليه حين دخول العرب بلاد مصر كانت الإسكندرية من أهم مدن العالم منذ أن شأها الإسكندر سنة 332 قبل الميلاد إلى أن فتحها عمرو بن الغاص أي في مدة ألف سنة وكان يمكن عدها وهي مركز لتجارة البحر المتوسط بأسره ثانية مدن الإمبراطورية الشرقية أي المدينة التي تأتي بعد القسطنطينية وكان البطالمة قد اجتذبوا إليها أشهر علماء العالم وفلاسفته وكانت تشتمل على أشهر المكتبات والمدارس بيد أن ذلك الرقي العلمي لم يدم فكانت حين فتحها الرومان بقيادة قيصر سنة 48 قبل الميلاد قد أخذت في الذبول منذ زمن طويل ولم يكد فتح الرومان لها يتم حتى أخذت تنخض وتنتعش وصارت ثانية المدن في الدولة الرومانية ولكن هذا الرخاء كان مؤقتا فهي لم تلبث أن صارت مصرحا للاختلافات الدينية وتوالت فيها الثورات والفتن منذ القرن الثالث مع ما قام به القياصرة من أعمال القمع ولما أصبحت النصرانية دين الدولة الرسمي أمر القيصر النصراني ثيودوز لن عمر بن الخطاب بإبادة معابدها وتماثيلها وكتبها الوثنية كما ذكرنا ذلك آنفاً. وحافظت الإسكندرية على شيء من مكانتها التجارية مع ما أصابها من النقص في عهد قياصرة الروم وكان فيها من البقايا المهمة ما أدهش عامل عمر بن الخطاب ولم يشاهد العرب مدينة منتظمة انتظام الاسكندرية ونحن وإن لم يكن عندنا علم قاطع بالحال التي كانت عليها حين الفتح العربي نعرف بالضبط ما كانت عليه في القرن الثاني من الميلاد ونحن إذا ما أغضينا عما أصاب مبانيها من الهدم رجحنا أنه لم يطرأ على رسمها تبديل كبير منذ ذلك القرن كانت الاسكندرية مستطيلة الشكل ذات طول خمسة متر وذات عرض ألف وثمانمائة متر وكانت تقطعها طرق مستقيمة طولا وعرضا فتفصلها إحدى هذه الطرق إلى قسمين ونعد من الآثار المهمة التي كانت في الإسكندرية دار الصناعة الكبرى والقصور الفخمة ومعبد نبتون، الذي كانت أساطينه تستوقف نظر الملاحين من بعيد والتيمونيوم الذي رأى أنطونيوس أن يقضي بقية عمره فيه معتزلاً بعد هزيمته في أكسيوم والسيزاروم الذي أقام به قيصر منذ قيامه بالحصار والمسلتين وغيرهما من الأثار الكثيرة والأمبريوم القائم على طول الأرصفة حيث كانت تباع السلع العالمية والموزيوم حيث كانت المكتبة الشهيرة التي هي أعظم مكتبة في ذلك الحين ولم يكن في ذلك الدور المنحط من العلماء غير أصحاب الكرامات والنحات واللغويين ورجال الدين وكان يقوم على تل حيث ينتصب عمود بن اليوم معبد السرايوم ذو الأبواب الضخمة والتماثيل الهائلة المصنوعة من الجرانيت وكانت جزيرة فاروس تواجه الإسكندرية وتقوم عليها المنارة الشهيرة التي صنعت من الرخام الناصع والتي كان نورها يرى من مسافة عشرة فراسخ من البحر فتعد من عجائب الدنيا السبع وكانت تتصل تلك الجزيرة بالبر بطرق معبدة طولها ألف متر أقام عمرو بن العاص حامية في الإسكندرية بعد لسيلاء عليها وأرسل كتائبه إلى داخل مصر فاحتارت مكانا على شاطئ النيل حيث نصب فسطاطة وأنشأت أكواخا مواقتة لم تلبث أن بدلت بعد مدة قصيرة بيوتا للجنود وقصورا للقادة وكانت هذه الأبنية نواة لمدينة القاهرة المنافسة القادمة لبغداد وسميت بالفصطاط نسبة إلى الفصطاط الذي نصبت عليه وراق مكان الفصطاص عمرو بن العاص فعزم على جعله عاصمة له فحصنه بالأسوار مقيما عليه بيته وقد ظل ذلك المكان عاصمة لمصر من زمن عمر أي منذ أكثر من 12 قرنا ودل ما قام به عمر بن العاص من تنظيم مصر على عظيم حكمته وعامل عمر بن العاص الفلاحين بما لم يعرفوه من العدل والانصاف منذ زمن طويل وانشأ للمسلمين وحدهم محاكم منظمة دائمة ومحاكم السئناف فاذا كان احد الخصوم مصريا حق للسلطات القبطية ان تتدخل واحترم عمر بن العاص نظم المصريين وعاداتهم ومعتقداتهم ولم يمنع عمرو بن العاص من عادات المصريين سوى عادة اختطاف احدى العذارى الحسان من ابويها في كل سنة وقذفها في النيل لكي يمن اله النيل على مصر بما تحتاج اليه من ارتفاع الماء وقت الفيضان وقد استبدل عمرو بن العاص بتلك العادة العادة التي لا تزال موجودة الى يومنا وهي قذف ثال خزفي يدعى العروس في النيل في يوم معين من كل سنة وإني أرى من المحتمل أن تكون هذه العادة التي ترجع في القدم إلى ستة آلاف سنة قد أتت من عادة تقريب القرابين البشرية في الديانة المصرية الأولى وصار عمر بن العاص في مصر على غرار عمر بن الخطاب في القدس فشمل الديانة النصرانية بحمايته وسمح للأقباط بأن يستمروا على اختيار بطرك لهم كما في الماضي ومن تسامحه أن أذن للنصارى في إنشاء الكنائس في المدينة الإسلامية التي أسسها وإذ لم يكن للمسلمين مساجد في مصر وإذ زاد عدد من أسلم من النصارى أقام عمر بن العاص مسجدا جميلا على طراز الحرم المكي ولا يزال المسجد الشهير الذي أنشأه قائما مع عدم اكتراث الحكومة المصرية لتصدعه ولم يكتفي عمر بن العاص بفتح مصر الدنيا بل زحف بجيشه إلى بلاد النوبة أي أوغل في إثيوبيا الرومان القديمة على رأس عشرين ألف جندي ولم تخرج هذه الحملة عن صفة الغزوات التي لا تؤدي إلى تنظيم جدي ما دام العرب لم يستقروا ببلاد النوب استقرارا ثابتا بل اقتصروا على غزوها بين وقت وآخر ومع ذلك فقد اعتنق النوبيون دين العرب ولغتهم كما اعتنقتهما المصريون واليوم إذا نظرت إلى النوبيين وقد أتيح لي أن ألتقط صوراً فوتوغرافية لهم رأيتهم قوماً مختلفي الألوان والملامح فمنهم البيض الذين ينتسبون إلى عرب الحجاز ومنهم سود الجلود ومنهم من هم حسنوا الخلقة ومنهم النوبيات من يشابهن مصريات العصر الفرعوني مشابهة عظيمة وغزا العرب غير مرة بلاد الحبشة أو القسم المجاور منها للبحر الأحمر على الأقل فكان تأثيرهم فيها دون تأثيرهم في بلاد النوبة، فقد حافظ الأحباش الذين انتحلوا النصرانية منذ القرن الرابع على دينهم، وإنشاعت اللغة العربية بينهم، وصاروا أخلاطا من الآدميين. والمدة بين فتح العرب لمصر في سنة 639 ميلادية، وفتح الترك لها سنة 1517 ميلادية نحو 900 سنة، تداولت حكم مصر في أثنائها تسع دول. خضعت مصر لخلفاء المشرق 639 ميلادية إلى 870 ميلادية ثم استقل ولاتها فأسسوا الدولة الطولونية 870 ميلادية إلى 905 ميلادية ثم استرد خلفاء بني العباس سلطانهم عليها لمدة قصيرة 905 ميلادية إلى 934 ميلادية ثم قامت فيها الدولة الأخشيدية القليلة الأهمية 934 ميلادية إلى 972 ميلادية ثم استولى عليها الفاطميون 972 ميلادية إلى 1171 ميلادية الذين اجتملت دولتهم على شمال إفريقيا وجزيرة سردينية وجزيرة سقلية وجزر البحر المتوسط وسوريا فبلغت مصر في عهدهم ذروة الرقي والرخاء ثم أصاب خلفاء مصر مثلما أصاب خلفاء بغداد فقد استحوذ عليهم صنف من المرتزقة الذين عرفوا في التاريخ باسم المماليك والذين تألف منهم حرسهم والذين كانوا ينتسبون إلى الشعب الذي ينتسب إليه ارتزقة بغداد ولم يتركوا لهم شيئا من السلطة الحقيقية فلما جاءت سنة 1250 ميلادية استبدل المماليك بالحكم نهائيا وقد دام سلطانهم مائتين وسبعا وستين سنة وأقام المماليك في مصر دولتين من أصلين مختلفين فأما الدولة الأولى فهي دولة التركمان المماليك الف ومائتين وخمسين ميلادية إلى الف وثلاثمائة وثمانين ميلادية التي كان قوامها أناس من الترك كما في بغداد أسروا في القفقاس وفيما جاور بحر قزوين فبيعوا كالأرقاء فهؤلاء الناس هم من الملاح الأقوياء الذين لاح أنهم سيتألف منهم حرس مختار للخلفاء والذين كانوا ذوي منظر رائع بملابسهم الزاهية وأسلحتهم الجميلة المرصعة بالأشعرة التي قلدهم بها الفرسان الصليبيون فاخترعوا علائم الشرف والذين تقلد رؤساؤهم أعلى المناصب بالتدريج لما نالوا من الحظوة فانفردوا بالملك فأقاموا دولتهم وأما دولة المماليك الثانية فهي الدولة المعروفة في التاريخ بدولة الشراكسة المماليك الذين لم يكونوا من ترك آسيا العليا بل من بلاد الشراكس 1382 ميلادية إلى 1516 ميلادية والذين طمع سلاطين دولة التركمان المماليك في قوتهم ليدرأوا بهم كيدات ركمان الأشرار الذين خان أسلافهم العرب فيما مضى وقد خيب هؤلاء الشراكسة ظنهم فاستبدوا بالحكم وأقاموا دولتهم التي دامت إلى سنة 1516 ميلادية حين قضى عليها السلطان سليم الأول وحول مصر إلى ولاية تركية هناك حانت ساعة انحطاط مصر ثم شملها سلطان الأوروبيين الحديث الخفي ولم يزدها إلا انحطاطا وصارت مصر ولاية تركية ولم يلبث المماليك الذين قهروا في بدء الأمر أن عاد إليهم نفوذهم الحقيقي وكان المماليك من أشد من حاربهم نابليون ولم تنج مصر منهم إلا بفضل الجبار الذكي محمد علي الذي قتلهم على بكرة أبيهم وكان المماليك يجمعون بانضمام أناس إليهم من الخارج أي كان شراكسة مصر يشترون الموالية من بلاد الشرق لإتمام عددهم ما دام جو مصر القتال لا يلائم تناسل الأجانب وكان شراكيسة مصر ينقادون لفريق من بكواتهم الذين ظلوا يختارون أجمل غلمان الشرق لكتائبهم حضارة العرب في مصر استقت حضارة العرب في مصر من الينبوع الذي استقته منه حضارتهم في سوريا وبغداد. وقامت حضارتهم في مصر بعناصر اقتبسوها من البيزنطيين على الخصوص ودلت مباني العرب الأولى في مصر على ذلك المصدر ولم يلبث العرب أن تحرروا من المؤثرات الأجنبية كما تدل عليه مبانيهم التي أقيمت بعد مباني الزمن الأول ويتصف عصر الفاطميين الذي بلغت حضارة العرب فيه بمصر ذروة الرقي بنضج الفنون وما تؤدي إليه الفنون من الصناعات وبارزت القاهرة بغداد في الفنون للعلوم، فمدارس القاهرة لم تبلغ من الشهرة ما بلغته جامعات بغداد وسنعود إلى هذا حينما نبحث في النواحي الثقافية من حضارة العرب التي لا نبحث في غير قسمها المادي الآن وزاد دخل خلفاء مصر على دخل خلفاء بغداد في نهاية الأمر وذلك بفضل خصب أرضي مصر وصلاتها التجارية التي سنتكلم عنها في فصل آخر وكان خلفاء مصر يقفون معظم ذلك الدخل على أمور الترف وبناء القصور. ولم تكن نفقات الإنشاء في ذلك العهد باهظة في وادي النيل، ما دامت أجرة البناء اليومية في أوائل القرن الحاضر ثمانين سنتيماً، وأجرة الحفار خمسة عشر وثمن متر حجر البناء المكعب، ومنه أجرة قلعه ونقله فرانكاً واحد وعشرين سنتيماً. وضربت الصناعة والصياغة والحياكة والنجادة والزخرفة بسهم كبير في الكمال في زمن الفاطميين 972 ميلادية إلى 1171 ميلادية، كما روى المؤرخ العربي المقرزي الذي جاء البحث في آثار زمانه مصدقا لروايته، فكانت جدران البيوت تغطى بألواح القاشاني المطلي أو بالملاط الكلسي الرخامي. المزين بالزخار في الزاهية والنقوش العربية كما نتمثله بسهولة من بعض القصور العربية الحاضرة في القاهرة وكانت أرض تلك القصور تفرش بالفسيفساء أو البسط الموشه وكان أثاثها يصنع من الخشب الثمين المرصع بالصدف أو العاج وكانت متكآتها ذات رياش مزين في لحمته بصور الحيوان وكانت نمارقها تكسى بالنسائج الأرجوانية الرائعة وارتقت الصناعة المعدنية في زمن الفاطميين إلى حد بعيد أيضا كما يشهد بذلك تها إلينا من الأواني والأكواب والأباريق والأطباق والمصابيح وغيرها من ألوف المصنوعات التي نشرنا صور نماذج كثيرة لها في هذا الكتاب وكانت قصور الخلفاء الفاطميين فخمة ويثبت ما نراه في المساجد المصرية القديمة التي ظلت قائمة من الزخرف أنه لم يكن في وصف الكتاب لها شيء من المبالغة وقص المؤرخون علينا نبأ القصر العربي القديم الذي بناه خامرويه ابن طولون سنة 271 هجرية 848 ميلادية أي قبل ظهور الفاطميين فقد كان يحيط بذلك القصر على حسب ما جاء في الأخبار العربية رياض واسعة ذات زهور على شكل آي من القرآن وكان يرى في رداءه الذهبية المقه تماثيل لذلك الأمير ونسائه ذات ثياب ثمينة وكانت له حظيرة جميلة للحيوانات الكثيرة وكان يوجد تحت أحد أروقته الرخامية حوض زئبق عرضه ثلاثون مترا فينعكس عليه نور النهار وأشعة القمر والنجوم وكان يشاهد من جوسق أنيق فيه منظر جميل لحدائقه وللنيل والريف ولا تكفي الأوصاف المختصرة التي جاءت في كتب العرب عن القصور العربية في مصر منذ ألف سنة فترانا مضطرين إلى إتمامها بما رواه أوروبي يدعى جليوم السوري في كتابه التاريخي عن حروب أمراء النصارى في فلسطين مستندا إلى ما قصه السفراء الذين أرسلوا إلى بلاط ملك مصري قال جليوم السوري نعتمد في وصف قصر الأمير الرائع الذي لم يكن له نظير في زماننا على ما قصه أولئك السفراء الذين زاروه فرأوا فيه ما ليس في غيره من الجلال والنظارة والعظمة فقد وصل أولئك السفراء بعد أن مروا من مسالك وقاعات كثيرة إلى أروقة النزهة والرياضة ذات العماد المرمرية والسقوف الذهبية الدقيقة الصنع والبلاط الزاهي الألوان وبهرهم جمال ما رأوا فبوهتوا ولم تشبع عيونهم من الن ولم تشبه عيونهم من النظر إلى تلك البدائع التي لم تكن لتحضر التي لم تكن لتخطر على قلوبهم ومما شاهدوه حياض السمك الرخامي وأنواع الطيور المغردة الملونة البراقة التي لم يسبق لنا علم بها ثم طاف الخصيان بهم غرف تفوق ما تقدم حسنا ورواء ومما رأو هنالك أنواع ذات القوائم الأربع العجيبة التي لا يقدر على تصويرها سوى ريشة رسام تابع لهواه أو شاعر متحلل أو من يسبح روحه في أحلام الليل والتي تنتجها بلاد الجنوب والشرق لا بلاد الغرب التي لا تراها والتي قل ما تسمع عنها شيئا ويمكن تصور ما كان عليه الخلفاء الفاطميون من الثراء عند النظر إلى قائمة الأموال التي روى المؤرخ المقريزي أن الخليفة المستنصر سنة 427 هجرية 1037 ميلادية اضطر إلى بيعها إرضاء لأولئك المرتزقة الذين تكلمنا عنهم آنفا وقلنا إنه مستبد بالملك تقريبا ولا يطعن في صحة رواية المقريزي الذي سند إلى محضر وكيل الوزير ناصر الدولة فالمرء حين يرى أن ثروات العالم التقت وتكدست في مصر منذ قرون كثيرة لكي تنثر على أحط الجنود في آخر الأمر كما قال ميسيو مارسيل قال ميسيو مارسيل نقلا عن المقرزي ذكر في تلك القائمة العجيبة ما لا حصر له من أمداد الزمرد والياقوت واللآلئ والمرجان وما إلى ذلك من الحجارة الكريمة وذكر فيها ثمانية عشر ألفاً من آنية البلور ثمن بعضها ألف دينار خمسة عشر ألف فرنك وستة وثلاثون ألف قطعة أخرى من البلور وبساط من الذهب وزنه أربع وخمسون وقية وأربعمائة قفص كبير من الذهب واثنان وعشرون ألف حليات من العنبر وعمامة مرصعة بالجواهر قيمتها ثلاثة عشر ألف دينار مليون وتسعمائة وخمسون ألف فرنك وديوك وطواويس وغزلان ذات حجم طبيعي مصنوعة من الذهب ومرصعة باللآلئ والياقوت وموائد مصنوعة من اليصب كبيرة يستطيع أن يجلس حولها آكلون كثيرون معا ونخلة من الذهب في صوان من الذهب وثمار وأزهار ذات حجم طبيعي من اللؤلؤ والياقوت وحديقة ذات تراب من الفضة المذهبة وأرض من العنبر وأشجار من الفضة وثمرات من الذهب والحجارة الكريمة وخيمة مصنوعة من المخمل والديباج الموشى بالذهب دائرتها خمسمائة ذراع ستمائة وخمس وعشرون قدم وارتفاعها أربع وستون ذراعا تسعون قدما وبسطها تعادل حمل مئة بعير وخيمة أخرى مصنوعة من الإبريز قائمة على أعمدة من الفضة وأخبية وزنها ثلاثة قناطير وألفان من الزرابي المزخرفة بالذهب ثمن احداها اثنان وعشرون الف دينار ثلاثمائة وثلاثين الف فرنك وثمن اقلها الف دينار خمسة عشر الف فرنك وخمسون الف قطعة من النسائج الحريرية الموشات بالذهب الى اخره وذلك الى ان امين بيت المال ابن عبد العزيز ذكر في قائمته اكثر من مائة الف سلعة ثمينة ومئتي ألف قطعة من السلاح سلمت أمامه ويسأل الإنسان عندما يعلم مقدار تلك الثروات من أين أتت ومن أي ينبوع كان الخلفاء يأخذون دخلهم الذي استطاعوا أن يجمعوا من الكنوز ما لا يملك مثله أي واحد من ملوك الزمن الحاضر كانت ثروة الخلفاء الفاطميين تستند إلى مصدرين مختلفين الحاصلات الزراعية والأعمال التجارية والواقع أن مصر كانت مستودعا للتجارة بين أوروبا والهند وجزيرة العرب وأن جميع سلع الشرق كانت تمر مضطرة من طريق الإسكندرية إلى الغرب وروى فريسكو بالدي الفلورنسي أنه كان يرى من السفن في ميناء القاهرة في زمانه أي في سنة 1384 ميلادية أكثر مما في جنوة أو البندقية وأن عدد الزوارق في نهر النيل كان 36 فتستخدم في الوسق والتفريغ. ويرى من أثمان السلع التي ذكرت في رحلة أحد أصحاب فاسكو دو جاما أن مكاسب خلفاء مصر منها كانت وافرة إلى الغاية، وأن الأبازير والتوابل كانت تباع في القاهرة بثمن أعلى مما عليه في كل خمس مرات. ودم مصدر الثراء الواسع هذا إلى أن جاوز فاسكو دو جاما في سنة 1497 للميلاد. رأس الرجاء الصالح وبلغ شاطئ مالبار الذي لم يره أوروبي قبله والذي لم يختلف إليه أحد غير العرب حتى ذلك التاريخ وكانت الضربة التي نزلت بثروة خلفاء مصر بسبب هذا الاكتشاف عظيمة جدا ولم يستطع الخلفاء أن يمنعوا بأساطيلهم البرتغاليين من الاستقرار بالهند ومن القضاء على تجارة العرب في الشرق الأقصى أي على المصدر الأصلي لثورة ملوك مصر مباني العرب في مصر مصر هي البلاد الوحيدة التي ترى فيها المباني العربية القائمة منذ الدور الإسلامي الأول والتي يمكن الباحث أن يدرس فيها تحول فن العمارة العربي في مختلف الأدوار وإذ كان جميع تلك المباني العربية القديمة القائمة هو من المساجد على وجه التقريب وكان أهمها في القاهرة كان من السهل درسها وظلت مدينة القاهرة وإن شئت فقل أقسامها البعيدة من الأوروبيين على الأقل عربية تماما ولنا بحالها الحاضرة فكرة عما كانت عليه في عصر الخلفاء والناظر إلى القاهرة من بعيد يراها ذات طابع شرقي يستوقف النظر أي يراها ذات طابع لا يشاهد مثله في أي مدينة أخرى على ما يحتمل فهي مؤلفة من بيوت بيض ذوات سقوف مستوية يشرف عليها مئات من المآذن الهيف منفصلة عن النخل ارتفاعا وتسحر القاهرة من ينظر إليها من أعلى القلعة ولا أعلم مدينة تسحر القلوب بمنظرها كالقاهرة وشوارع القاهرة ضيقة متلوية غير منتظمة كشوارع كل مدينة شرقية وتكاد أطناف نوافذ البيوت في أحياء مصر القديمة على الخصوص تتماس والحكمة في ضيق تلك الشوارع هي الاستكثار من الظل واستبقاء الرطوبة ومن يقطع شوارع القاهرة وميادينها الكبيرة التي أنشئت على النمط الأوروبي تحت وهج الشمس يعلم سر تفضيل الناس في مثل ذلك الجو للشوارع الضيقة المملوئة بالظل على الشوارع الواسعة التي تلهبها نار الشمس على الدوام ويستوقف تزاحم الأقدام في شوارع القاهرة نظر السياح في كل حين ويغري منظرها النفوس مع زيارة دمشق فقد قضينا ساعات كثيرة في تأملها قال الدكتور إزانبر يرى في الجمهور الأنمر المتزاحم الفلاح المتواضع والبدوي المتبختر والقبطي أو اليهودي العبوس واليوناني النشيط اليقض والقواس الألباني الثقيل المتزيد وأصناف الزنوج الذين تترجح ألوانهم بين الأبنوسي الخاص بالسوداني واللمعاني الخاص بالبربري ويتألف منظر لا يمل منه الأجنبي من القوافل الآتية من نواحي إفريقيا وجزيرة العرب ومن الجمال الوئيدة المشي المتزينة الخطى ومن الحمير السريعة الخطو التي يركبها صغار السادة من الشرقيين أو النساء المتحجبات بأزر قاتمة ومن الباشوات الذين يمتطون بملابسهم الرسمية صهوة الخيل ومن السقائين الذين يحملون أصقية جلدية لزجة ومن أنواع الحمالين ومن السواس الصخابين الذين يضربون العربية البليدة بصياطهم ومن الفلاحات البائسات المتباطئات أنشئت مدينة القاهرة الجديدة سنة 359 هجرية 970 ميلادية وهي تضم مدينة الفسطاط القديمة التي أقامها عمرو بن العاص فقامت مقامها وعادت مدينة الفسطاط لا تكون اليوم إلا ضاحية لتلك المدينة تعرف الآن باسم مصر القديمة وإن كانت مدينة عمرو بن العاص هذه لم تحمل سابقا هذا الاسم غير المطابق للأصل وتم إنجاء القاهرة بعد أن وضع حجرها الأول بثلاث سنين وأنفق الفاطميون جزءا كبيرا من دخلهم الواسع على تجميلها وزخرفتها ولم يألو كل عاهل جهدا في أن يسبق سلفه في ذلك ثم صار المماليك الذين حلوا محل الخلفاء العرب على غرار هؤلاء في تزيين القاهرة ولم ينقطع أمر عمرانها إلا بعد أن أصبحت مركز ولاية تركية فقد أهملها الترك فضلا عن عدم زخرفتهم لها واليوم تتدرج مبانيها المهمة إلى الخراب وصار يخشى زوالها في المستقبل القريب لعدم إصلاحها وقد قال لي أحد علية القوم في مصر إنني أصبت في زيارتي لتلك المباني فقد لا يبقى منها شيء يستحق المشاهدة بعد سنين قليلة والآن ندرس على عجل أهم مباني القاهرة وفق قدمها وقد اخترنا من مساجد القاهرة التي تترجح بين أربعمائة مسجد وخمسمائة مسجد ما هو أدل على تطور فن العمارة في جميع أدوارها أي منذ إنشائها حتى الأزمنة الأخيرة جامع عمرو بن العاص إحدى وعشرين هجرية ستمائة وأربعين ميلادية جامع عمرو بن العاص من أقدم معابد المسلمين وأقدسها وقد شهد بناؤه ثمانون صحابيا، وأنشأ هذا المسجد فاتح مصر عمرو بن العاص فحمل اسمه، وكان المسجد الجامع الوحيد الذي اشتملت عليه مدينة الفسطاط في عهد الخلفاء الأربعة الأولين وفي زمن الدولة الأموية، ثم تخذ رسمه نموذجا زمنا طويلا ما بدا مثال المساجد الأولى، ورسم المساجد الإسلامية الأولى بسيط. ومن ينعم النظر في أحدها يميزها كلها ويتألف كل واحد من هذه المساجد من ساحة مستطيلة محاطة بأروقة واسعة ذات سقوف مستندة إلى صفوف كثيرة من الأعمدة ويخصص أكبر هذه الأروقة الأربعة مكانا للعبادة ويقع في وسط هذه الساحة بركة للوضوء وتقوم على أركان المسجد أبراج مرتفعة تسمى مآذن ويوجد أمام أكثر المساجد القديمة ساحة محاطة بمساكن للغرباء واستبلات للخيل والجمال وحمامات للعام ومناهر للشرب وذلك أن المساجد الأولى ليست أماكن للعبادة وحدها بل هي منازل للمسافرين أيضا واستعيرت أعمدة جامع عمرو بن العاص من مختلف المباني اليونانية والرومانية وتعلوها أقواس لا تختلف عن الأقواس القديمة إلا بانكسار خفيف في أعلىها وبأشكالها التي تشابه نعل الفرس في أسفلها والتي أصبحت بعد تعديل من صفات فن العمارة العربي مع الزمن ومنح شكل نعل الفرس بتطبيقه على قاطع القباب بعد ذلك هذه القباب هي فن وروعة أسنى مما تجده في فطص القباب البيزنطية. ولم يبقى لساحة جامع عمرو بن العاص المستطيلة التي تحيط بها الأروقة سوى أعمدة قائمة في جانبين متقابلين منها ويوجد في أحد هذين الجانبين صف واحد من الأعمدة وفي الجانب الآخر المقابل الذي هو مكان للصلاة ستة صفوف من الأعمدة وتبلغ أقواس كل واحد من هذه الصفوف إحدى وعشرين قوسا ويكون بذلك مجموع الأعمدة التي في مكان الصلاة مئة وستة وعشرون عمودا وإذا نظرنا إلى الصف الأول من مكان الصلاة فرأيناه ذا أعمدة مضاعفة كان الحاصل الحقيقي لأعمدة مكان الصلاة مئة وسبعة وأربعون عمودا ويوجد في جامع عمرو بن العاص كما في كل جامع إسلامي محراب مقنطر يتجه نحو مكة ويقيم المسلمون أمامه صلواتهم وفيه منبر للوعظ والمحراب والمنبر المذكوران بسيطان إلى الغاية ومثلهما بساطة مئذنتاه القليلتان الارتفاع اللتان لم يكن لكل واحدة منهما سوى رواق واحد ورأس دقيق ولا ترى في جامع عمر بن العاص شيئا من الزينة والنقوش البارزة والدقائق التي اتصف بها فن العمارة العربي في المستقبل ويوجد لجامع عمر بن العاص روعة مع بساطته وغابة أعمدته وأقواسه ومن المحزن حقا أن يعتريه الوهن كما يعتري أكثر المساجد القديمة في القاهرة جامع ابن طولون 243 هجرية 876 ميلادية قام جامع ابن طولون على الطراز البسيط وإن كان أكثر زخرفا من جامع عمر فرسمه العام مثل رسم جامع عمر وهو كجامع عمر مؤلف من ساحة مربعة تحيط بها الأقواس من كل جانب وتقوم هذه الأقواس المصنوع أعلاها على رسم البكارين والمصنوع أسفلها على شكل نعل الفرس بما هو أبرز مما في جامع عمر على أركان قوية تلتصق بزواياها أعمدة ذات تيجان منقوشة على الطراز البيزنطي وذلك بدلا من أن تقوم على أعمدة كما في جامع عمر ويظهر أن هذه الأركان هي المصدر الذي اقتبس منه طراز الأعمدة المنظمة التي ترى في كنائسنا القوطية كثيرا وباطن سقف جامع ابن طولون المستند إلى تلك الأقواس مصنوع من الخشب كما في جامع عمر أيضا ولا ترى فيه زخارف ونقوش متدلية وما في أطنافه ونوافذه وأسفل حناياه من الأزهار والأغصان المصنوعة يذكرنا بالطراز البيزنطي مبشرا بظهور فن الزينة العربي وتقرأ على أطناف باطن ذلك السقف خطوط كوفية منقورة في الخشب وتعلو جدران ذلك الجامع شرف ذات منافذ للضياء، وبني ذلك الجامع من الآجر المكسو بملاط من الكلس والرخام وصنعت نقوشه وزخارفه من هذا الملاط أيضا ولم يبقى لذلك الجامع سوى مئذنة واحدة وهي برج مدرج مربع في أسفله أسطواني في وسطه مثمن الزوايا في أعلاه ويرى في ساحة ذلك الجامع حوض جميل مغطى ذو نوافذ مثلثة في أعلى بابه وأصاب الوهن جامع ابن طولون ولم تبال حكومة مصر بهذا الأثر الفني العربي القديم كما أنها لم تبالي بغيره من الآثار العربية ويرى الناظر سقفه وجدرانه وكل شيء فيه على شفل انهيار ولن تمضي سنون قليلة حتى يصبح أنقاضاً وقد اضطررنا لدخوله إلى كسر أحد أبوابه المسمرة منعاً للناس من زيارته الجامع الأزهر 359 هجرية 970 ميلادية الجامع الأزهر أرقى زخرفاً من جامع ابن طولون ولكنه يجب على من يدرسه أن يذكر أن كثيراً من دقائقه تم بعد إنشائه بزمن طويل ويتمتع الجامع الأزهر الذي بدأ بعمله مثل جامعة منذ سنة ثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية بشهرة واسعة بين المساجد الإسلامية وللجامع الأزهر الآن تأثير كبير في بلاد الإسلام والطلاب يقصدونه أفرادا وأرسالا من أنحاء العالم الإسلامي وكيف لا وهو الملجأ الأخير لعلوم العرب في الشرق وفي الجامع الأزهر أسابت يقبضون رواتبهم من دخله ويدرسون فيه العلوم والآداب والتوحيد والفقه والطب والفلك والرياضيات والتاريخ وكان عدد طلابه 12 ألفا فيما مضى ولا يقل الآن عن هذا العدد كثيرا ويقوم بنفقات طلابه الفقراء ويشابه رسم الجامع الأزهر رسم المساجد السابقة وما يحيط به من مختلف المساكن يفسد رسمه القديم بعض الفساد وعلى من يريد أن يتمثل طراز الجامع الأزهر القديم أن يدرس صحنه الكبير فأقواسه الحاد تقوم على ثلاثمائة وثمانين عمودا من الرخام السماقي والمرمر والجرانيت وقواعد هذه الأعمدة وتيجانها أخذت من أبنية قديمة وقوس القناطر حادة أكثر مما في المساجد الأولى ومآذنه الرائعة أنشئت بعد إقامته بزمن وقد نشرنا في هذا الكتاب صورة فوتوغرافية التقطناها لها من أحد أرصفته كما نشرنا أيضا صورة لمحراب فيه مزين بشتى الألوان وذلك في ردهة اتخذت ضريحا لرجل عظيم جامع قلوون 683 هجرية 1283 ميلادية جامع قلوون مثال لما كاد يبلغه فن العمارة في أرقى أدواره ومن دواعي الأسف أن لطخ الدهانون بعض أجزاء جدرانه وباطن سقفه بحجة الإصلاح والترميم ويذكرنا جامع قلوون في مجموعه بالمباني القوطية الأولى وقد استوقفت هذه المشابهة أنظار العلماء الذين زاروه ككوست وإبر. قال إبر، ومما يستحق الذكر في مقدم جامع قلوون ومزاره مشابهته لمقدم الكنائس القوطية الأوروبية وما فيه من أقواس الدعم الطويلة التي تقوم بينها أقواس صغيرة مستندة إلى أعمدة وما كان من عدم وجود أفاريز فيه وما فيه من الأساطين العاطلة من السطوح وما فيه من الرتاج الذي يزيد المدخل زخرفا وزينة والذي يرى فيه كثير من الحنايا المتداخلة المرتكزة على أعمدة صغيرة متفاوتة يذكرنا في مجموعه الفاقد النظام والانسجام بالمباني التي أقيمت في ذلك الدور في فرنسا وألمانيا وشمال إيطاليا وإننا مع إضافتنا إلى ذلك الطراز العربي ما تطلبه جو أوروبا البارد الماطر وعاداتها الدينية ونقاشة تماثيلها وسقوفها المرتفعة وسطوحها الحادة الزوايا ومزاربها الناتئة وقباب أجراسها وتماثيلها وجدنا أن النقوش البارزة هي زخرف فن العمارة العربي الذي نقل إلى إحدى الأمم النصرانية في الشمال وذلك الطراز هو الذي نسميه الطراز القوطي فنرى مثاله الجميل في سنتشانيل شانيل الباريسية التي أقيمت في القرن الثالث عشر أي في القرن الذي بني فيه جامع قلوون ويرى في جامع قلوون مزار مقبب يضم قبر بانية وتقوم قناطر هذا المزار الرائع الطويلة على أركان ذات أعمدة متصلة بزواياها، ويذكرنا هذا المزار، وتذكرنا نوافذه المصنوعة على رسم البكارين بمباني أوروبا، التي أقيمت على الطراز القوطي، كما يذكرنا جامع قلوون نفسه بها، وكان يلحق بجامع قلوون مشفى، وليس هذا المشفى موجودا في الوقت الحاضر مع وصفه مطولا، في دليل نشر حديثا في الشرق جامع السلطان حسن سبعمائة وسبع وخمسين هجرية وخمسين ميلادية بلغنا أنظر أدوار فن العمارة العربي بالتدريج وهو ما أقيم فيه جامع السلطان حسن الذي هو أجمل مباني القاهرة وتذكرنا سعة جامع السلطان حسن العظيمة بأكبر كنائسها وهو يزيد على كنيسة نوتردام الباريسية حجما ويبلغ ارتفاع قبته العظيمة 55 مترا ويبلغ ارتفاع أعلى مآذنه 86 مترا أي ضعف ارتفاع عمود فاندوم في باريس ويبلغ طوله 140 مترا وعرضه 75 مترا ويبلغ ثخن جدرانه 8 أمتار وقد بنيت هذه الجدران من الحجارة المنحوطة خلافا لجدران المساجد القديمة التي بنيت من الآجر والرخام ولجامع سلطان حسن في مجموعه منظر رائع لا نجد مثله في مساجد الهند الكبيرة التي تكلمنا عنها آنفا ويختلف رسم جامع سلطان حسن العام بعض الاختلاف عن الرسم المعتاد الذي تكلمنا عنه فهو قائم على شكل الصليب الإغريقي بدلا من أن يكون مربعا وهو بدلا من أن يكون محاطا بالقناطر كما في المساجد السابقة تجد في كل واحدة من جهات ساحته الداخلية مدخل بهو فسيح ذي قنطرة عظيمة مصنوعة على رسم البكارين نافذ إليها وتقام الصلاة في أكبر أبهائه ذي القبة التي يبلغ ارتفاعها واحدا وعشرين مترا ويشتمل هذا البهو الكبير على محراب ومنبر للوعظ. كما تراه في جميع المساجد وتستر قواطع الجدران كتابات ونقوش عربية وتقوم في وسط تلك الساحة بركة رائعة متدعية مع الأسف ويشتمل جامع سلطان حسن على قبر بانيه وهذا القبر في بهو يبلغ عرض قبته 21 مترا مع نقوش متدلية في القاعدة وتحيط بالبهو كتابات جميلة منقورة في خشب ارتفاعه متر واحد تقريبا ونرى أقواسه مخصرة قليلة كما في أكثر المساجد السابقة ولم تعم الأقواس المصنوعة على شكل نعل الفرس إلا في المباني التي شادها العرب في الأندلس على العموم ويبلغ ارتفاع الرتاج الشمالي لجامع سلطان حسن عشرين مترا وهو مجوف على شكل نصف الدائرة ويرتكز نصف القبة التي تعلوه على حجارة متدلية وتغطي قواطعه نقوش عربية كثيرة ولم ينى الجامع سلطان حسن من العناية أكثر مما نالت مساجد القاهرة الأخرى فما فيه من الفسيفساء والنقوش والروافد يندثر شيئا فشيئا وقد لا يبقى من هذا الأثر الرائع سوى الجدران بعد سنين قليلة وجميع مساجد ذلك الدور تستحق الذكر فتمثل هي والمباني التي أقيمت في القرن الذي جاء بعدها عصر فن العمارة العربي الذهبي بمصر، ومن مباني ذلك الدور أذكر على الخصوص جامع الأمير آخور ذا القبة الرائعة والمباني الآتية. جامع برقوق 784 هجرية 1384 ميلادية. بني هذا الجامع من مداميك منظمة حجرية بيض وحمر. وهو من المباني التي نسميها مزارات الخلفاء وتعبر مئذنته مع مئذنة جامع قايتباي عن المآذن العربية أحسن تعبير ولقبابه المخصرة قليلا هيف يشمل النظر وللقبة التي هي فوق ضريح برقوق منظر داخلي ذو روعة وجلال وتمسك أركان البهو المربع هذه القبة بمدليات رائعة ويشتمل جامع برقوق على منبر عجيب من الرخام المنقوش ويعد هذا المنبر الذي هو تخاريم حجرية بالحقيقة من روائع الفن العربي فإحمال مثل هذا المنبر وتعريضه للنهب من الجرائم الوحشية التي لا تغتفر جامع المؤيد 818 هجرية 1415 ميلادية جامع المؤيد في مجموعه أقل أهمية من أكثر المساجد التي ذكرناها مع ما فيه من فيض الزخارف وهو إذا ما نظر إليه من ناحية زخارفه عد من أغنى مساجد القاهرة وسيصبح أنقاضا بعد قليل من الزمن لإهمال أمره كما سيصير إليه أكثر المباني التي ذكرناها وفي هذا الجامع شهدت سقوفا ذات رقاع مسقوفة مدهونة ملونة يندر وجودها في القاهرة الآن وشاهدت أبوابا عظيمة ذات أعمدة تعلوها أقواس مخصرة قليلا في قاعدتها مصنوعة على رسم البكارين وشاهدت نوافذ جميلة مصنوعة أيضا على رسم البكارين تحيط بها كتابات وفسيفساء أنيقة جامع قايت باي 872 هجرية 1468 ميلادية يشتعر هذا الجامع بقبته الكاسية بالزينة العربية البارزة النقوش وبمئذنته الرائعة المثلثة الطبقات المغطاة بالنقوش والمعدودة عنوان فن العمارة العربي الأخير على ما يحتمل والناظر إلى هذه المئذنة يشاهد درجة ذوق العرب الفني في الزخارف البارز على الحجارة التي تصنع منها المساند والأطناف والأروقة الناتئة عن مستوى جدران المآذن والتي تكتسب بها المآذن منظرا رائعا لا ترى مثله في البرج المربع أو البرج الأسطواني ويعد جامع قايتباي كما يعد جامع برقوق من المباني المتصدعة التي يسميها الناس مزارات الخلفاء وأقيم أكثر هذه المباني في زمن المماليك الشراكسة وذلك في سهل رملي قريب من القاهرة ويتألف من مجموع هذه المباني منظر من أجمل ما رأيت ويرى في الناحية الأخرى من القاهرة وبالقرب من القلعة سهل آخر ذو مزارات مهمة ممتعة كثيرا بنيت في مختلف الأدوار ويعلو هذه المزارات متنوع المآذن والقباب ولا أرى أن أفصل أمرها لما في ذلك من الخروج عن نطاق هذا الفصل ومع ذلك فقد نشرنا صورة فوتوغرافية لهذه المقبرة في هذا الكتاب المساجد التركية في القاهرة لا أرى بين المساجد والقصور القليلة التي أنشئت منذ أوائل القرن السادس عشر أي منذ استيلاء التركي على مصر مسجداً واحداً أو قصراً واحداً يستحق الذكر ولو نظرت إلى أهم المباني التركية في مصر أي إلى جامع محمد علي الضخم ذي القبة الفطصاء والمآذن الأسطوانية الهزيلة التي تنتهي بما يشبه المطفأ لرأيت الهوة العميقة التي تفصل بين ذوق العرب الفني وذوق الترك نعم لم يكن العرب حين فتحوا مصر من رجال الفن المتضلعين ولكن ما فطروا عليه من الذوق الفني العالي حفزهم إلى ابتداء طراز عمارة جديد من عناصر الفن البيزنطي وغير ذلك أمر أولئك الترك الذين لم يكونوا أهلا للانتفاع بمواهب أساتذة الفن وأمثلته والذين لم يروا حين أرادوا إنشاء جامع في القاهرة غير نسخ عمارة آيا صوفيا الثقيلة التي كانت كنيسة بيزنطية والتي هي عنوان مرحلة فنية جاوزها العرب منذ زمن طويل فعند تلك المرحلة وقف الترك ولم يستطيعوا قطعها الآثار العربية الأخرى في القاهرة أبواب المدينة القلعة بئر يوسف إلى آخره أذكر من بين الآثار العربية التي يقيمت في عصر الخلفاء والتي يتجلى فيها فن العمارة العربي بابين من أبواب القاهرة وهما باب النصر وباب الفتوح اللذان أنشأهما الخليفة الفاطمي المستنصر في القرن الحادي عشر من الميلاد وأذكر كذلك قلعة القاهرة التي أنشأها السلطان صلاح الدين في القرن الثاني عشر وتستقي هذه القلعة ماءها من بئر منقورة في الصخر نقرًا يدل على مهارة مهندسي ذلك الزمن. ويبلغ عمق هذه البئر ثمانية وثمانين متراً. ويبلغ مدخلها ثمانية أمطار. وتقسم إلى طبقتين. ويرفع ماؤها بقوة الثيران التي تحرك دلاب هذا السبح والقلل. ويمكن النزول حتى الطبقة الأولى من هذه البئر بطريقة مستديرة سهلة للانحدار ذات قصفان واطئة إلى حد يسل معه نزول الثيران إليها. وصعودها منها ونشاهد في القاهرة آثارا كثيرة للحضارة العربية كالمنازل والأسلحة ومختلف المصنوعات وغيرها من الأشياء التي سندرسها في فصول أخرى فإذا أضاف القارئ درس هذه الأشياء إلى درس الآثار التي ذكرناها آنفا اتضح له أمر الحضارة التي أقامها رجال القرآن في مصر